اشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمد حي على الصلاه وهدي هدي, هدي مجمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرط طرور مهدفاتها وكل مهدفة البدعة وكل بدعة قلالة وكل بلالة في نار أما بعد البلاء الله فلقد وفقنا الله تعالى لقلوغ شهر أمضان وإذ رأيك غيراته وإذ بناس أنواره وبركاته وإنها لفحة عظيمة لقشى الله مرمين تزورني أولها محياههم وتشرق خيالاتهم وتستنير قلوبهم وتستنير قلوبكم شهر رمضان شهر الصدق والرحمة والعفران شهر العرف والوجع والرضوان شهر التوفي بالجنان والعتق من النيران شهر المساواة والمواساة والمجازاة والعفاف شهر الجود والكرم والسخاء شهر ثاني يلو في الرباعيات تنزل فيه الرحمات تسرى تنبت في قلوب المؤمنين الإيمان وتسيثهم هدى وتزوجهم أكوى وترفعهم برجات الحلاء إذا كان مسلم يشير في قلبه شوخا وحمينا إلى شهر الأرضان يهو أن يغفر فيه من الطاعات ويجتهد في العبادات ويستصدق حكمات ويروه بالدعوات ويبنى أن يرجع من الجنوب والفقايا فيوم ولدته فهذا دليل على سكة نانه وسلام أسره وحسن سبيلته وطولته ينادي النافذين السماء يا ذا غير أقود برمضان فرصة سالعة ومناسبة غارية بتسقيق النفوس وتطهير القلود من فضاء المعاصر والذنوب وميدان الفسيح ميدان الفسيح من, من تنافس والكساب واتبسى وعين الغيرات والباقيات الصالحات وفيه, وفيه تدريب وتمرين وتعليقا على استداد المعاصر والسجيئات والصيح طرف على قدات الشهوات والتبتعاد عن الحوف في موقعات هذا شهر رمضان الذي قال المولى بارك وتعالى في حقه شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من, من الهدى والقران وبك يستجيب الظالمون والكفار وينفق الرمان والخسران ويجلب البغي والعدوان وينال عين شروط الاقران ويسير طريق الحق والرضوان ويسير على درب حتى يدخل الجنان. دا استنياق القرار قررنا بعونه الله عز وجل شهر رمضان بشرح القران وبمثال شهران عن سالف العصور والاسمان وثاقه من الشهور الاقران وبه وبه يتحقق للامه ايت القران وبالقران يتحقق لامه الاسلاميه عزها وكرامتها ويعرف بها مجدها وسعدتها وبه يعلو وهو فيه قدرها ويرفع شمها ويصل مكانها قال سبحانه قد جاءكم من الله نور وكباب مبين به الله من اختبع بلوانه سبب السلام ويخرجهم من القرواة من نور من ابنه ويهديهم إلى سراف مستقيم هذا هو القرآن الذي قطب الله رمضان من فيه على عقيده من الشغور يقول انما على يمد الله شهر صيام من بين شهر الشهور بان بان اخطاره من بينهن من ذات القران العظيم في انذا الى وجاء هذا القران جاء به المتقين والتقوى تنبت في القلوب تنبت في القلوب وتتحلى في في شهر رمضان كما يقول الروض الجلاله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين يضلون لئن لكم تهتدون والقران جلاء للقلوب من ظفرها المعاصي والذنوب اذا ورد في حديث النبي الشريف ذكر القران والصيام مقرونا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القران والصيام يشفعان يوم القيامه يقول الصيام اي ربي فشبتعني فيه ويقول القرآن ما نعطوه النوم من بالليل فشبتعني فيه قال ويشتعني رواه أحمد فالمؤمن الذي يشهد نسوء القرآن تلاوة متذكرا وتهمن متذكرا ويسعى القرآن ويسعى في القرآن عملا فيه ودعوة إليه عملا لأمره وجه هذا من نهيه يعيش هالكالباد مهتاة النفسة قللب عسي تبي من سلة ومن ق سرآنا الربع عن ك القاء القهرية كان منطيق القلب شش الط مفررة البال كما قال توع فمن المنتجع من ذلك إثلاثال وال يش ومننترب مع الإكرين قال سبحانه وَهَا لَا كَتَابٌ أَنْ نَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَةٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَيْكُمْ تُرْحَمُونَ فقرآن مكتاب مبارك وشهر رمضان شهر مبارك والليلة تبتل فيه منزل فيها القرآن زلت مباركة إذاً يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي إن خيطة خيط من أنك من ترمها من ترم خيرها ويسوط الموضة الكفارة والتعالى الرحمن علم دمى القرآن فالذي تعلم القرآن نال فضا وافرا من محمة ذات أجر جل والذي أعرض عنه ولم يباريه واتقله مهزورا فقد ترم عحمة الله كمانا من وقصر قصرا من عظيمها في الدنيا والآخرة الذين آتت يجعلونه حق الله وإهدئ أولئك يؤمنون به ومن يكتوره فأولئك أكون القاسرون هذه الآلة الكلمة تدل بلالة واضحة على أن الأممين الصابحين يدلون كتاب حق الله حقاً وصدقاء والذين لا يدلونه لا يؤمنون به حق إيمانه وتدل بلالة واضحة يجعلون إلى الجمال والقصران لو جعلهم المسلمون, المسلمون شخصهم الشابر وتشطورهم الذاتم لقاردهم من العهد الشابر والمستفادر إن هذا القرآن يهدي في التي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرى الكبيرة أن يهدي في أقوى طرق السبل في جميع منافع الحياة البشرية الفردية والأسرية السياسية والاقتصادية لقد شهد بعض القابة من غير المسلمين أن القرآن ما دام نوجوداً في أجل المسلمين فلمن يستطيع الأعداء السيطرة على الشرس فمن جعل القرآن أمامه هذا هو إلى كل خير ومن جعل أهل خلفه أسلطه إلى كل بشرس والقرآن أعظم شفعين لأصحابه عند الله أكثر جبل يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن شافع مشفع ومن فيه المصدق من جعله الأمامة آده إلى ومن جعله خلفه سلطانه إلى النار ودينة للذات ويقول عليه الصلاة والسلام في قرآن القرآن فإن الله يدد شافع عن صاحبه يوم أعكم القرآن وتتبره من أوجه الواجهات وأعظم الصالحات وأكبر القراء في الإسلام وقد ذات أمر بتداوة القرآن قد ذات أمر بإصطلاة في الإسلام إشعاراً من أهمية من أحوالية المكتوبة للقرآن يقول المولد بارك وتعالى أثل ما موفي إليك من القدار وأقل الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشات والمقر ولذي أطار أكبر والله يعمل ما تسمعون وقال شدر على إن الذين يجدون إلى فضار وأطاموا الصلاة وأن انققوا مما رزقهاهم سخر فعلانية يرجعون تجارة من التبور من هنا ندرك ما في خداوة من التهمية الباجعة يقول عبدالله المسعود الذي يطر عنه إن هذا القرآن مأذبة الله فتعلموا من مأذبته ما استطعتم إن هذا القرآن هو فرث الله الذي أمر به وهو النور البيّن والشفاة النافع عزمة لمن اعتصم به ولجاثر من تنسك به لا يعود فيقوم ولا يسير فيستعتب ولا تفقى في ولا يأذق عن رفع كتلوه فإن الله عسى وشلسل يأذركم بكل حرف من محسنات لم أقل لكم أنتلك الحرف ولكن أنتلك الحرف ولا, ولا من الحرف ومين من الحرف رواض الطبر الرجيم ويقول عبد الله بن عام العاص رضي الله عنهما عليكم بالطرآن تتعلمون وعلموه أبنائكم فإنكم عنها ستسألون هو دين يفسد وكفاه واعما وكفاه واعما ان تعلموا علما بالغ الله لكم في قران عظيم وانفعني وليكم بما تفسين الايات التي في الكتاب ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم كل هم واستغفرون انه هو الغفور الرحيم ويتقدم على احوالكم يتقدم على احوالكم فخر الله بارك الله فيكم تفسر في المسجد يمسح من وجه السورة تماماً أفضل السوداء الضوء مرحباً الذي حمد على الإكسام والشكه على توفيده وإنتهانه وأشهد أن لا الله إذا الطارق واشتكوا يا الشيطة تعطينا الدشاجة وأشهد ان ينقض الليل وكان تجليل يلقى في كل ليله في من رمضان فيدرسوا القران فلا رسول الله حين يقضوا الليل اجلوا الخير من الريح المرسله رواه البخاري لقد كرم الله نفسه على انزال الكتاب على عبده اخبارا ان القران نعمه عظيمه ولا جليله ومنه طريقه لا, لا يسعها لا, لا يسعها عند الانس والجن ولن الملائكه فثبتنا بنفسه على نفسه بما هو اهله فقام الحمد لله الذي انزل على عبه الفرقان انزل على عته الكتاب ولم يجعل له وجفا فالمسلمون عندما جعلوا القران نصب اعينهم واتخذوه قائده ومرشده جارا كانوا على مهمه العز والكرامه والمجد والسعاده والفتح والنصر والسلاله وان نهايه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما حاجه من قطفات وانتصارات على اعدائهم مع قله عددهم لاكبر لا شاهد عليه رجال لا تنهيهم تجاره ولا بيع عن الاسلام يقيمون لله اقامه الصلاه واقاموا ياقاتون يوما تتغلب فيه كله الاخطاء فالابتعاد عن القران والاعراض عنه سرقه ونسيانه اذا في الذل والهزيمه والذمار وجل الجبن الشر والدنيه والتبار وهذا هو الذي يخبرنا ان الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم هو الوسوس الحسنة وقد وتعجبها في شعب الحياة لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله لسوس الحسنة لمن كان يرجو الله ويوم الآخر وذكر الله كثيرا فهذه الآية الوجنة وغيرها من كره تدل دلالة راضعة على أن طاعة الرسول واتباع سنته واتباع أمله هي من دعوة القرآن قل إن كنت تجهون الله فاتبعوني يحرككم الغابة ويغفر لكم حلوبكم والله رسول الرحيم فدنظر المسلمون فدنظر المسلمون في دماء تعالي مع القرآن الكريم هل تتلاء أم مع محداث القرآن وهل تتوافق أبارعهم مع قمعة القرآن هل ترضى نفوشهم بما جاء في من الهلاء وما يخبر هدى سعى شكوره قطور ما جاء فيه من عقوبات الناجعة فالمسلم الصابق يتمنا ويتطلع إلى أن تكون كلمة الضارة من اللياء وكلمة الذين كفروا في السلطة ولكن أهمل معهم المسلمون القرآن وجعلوا هرى ظهورهم فكانت نتيجة هذا الإيمان والإغتال أن أداء الله سوء في هذه الحياة الدنيا ولعلى ألم الآخرة أشد وأكبر قل هو الله يغفر على من يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويريغ بعضكم بأس بعضا انظروا بلكم صرحة الآيات لعلهم يقعون وكتاب الله لهم وكتب الله لهم كله الجنان وألعث منهم تزروا فسران وأدخلهم في تزر الشيطان تفقد علينا الشيطان فأمان سلام عليك الضال ولا لا تنفذ الشيطان ألا لا تنفذ الشيطان من الخاسرون فعلينا نجد الضال والفادة لهذه أن نبدأ إلى الكرصة في شهر رمضان وأن نعرض بما قدر الضرآن ونقع شأنه ونعرض أنه في نتوسنا ونتوس أبناتنا وبدأتنا وشبابنا وشيوخنا حتى تكون كلمة طاهية الرجاء وأن نطلع على ما كان عليه السابقون من الرناية الشكلة للقرآن الكبير بدل عام عامة وفي رمضان قصة وهذا قتابه رحمه الله كان يحكم القرآن في كل سبع يال دائما وفي رمضان في كل ثلاثة وفي العشرة أخير منه وفي العشرة أخير منه في كل ليلة إله وهذا القرآن المتعين رحمه الله يخطب القرآن في رمضان في كل ثلاث ريال وفي العشر أواتر في كل ديتين وهذا سنة الفورين رحمه الله إذا دغل رمضان فاركزني عن عبادة وأقبال على آرة القرآن وهذا محمد بن كدريس الشاشري صاحب الفذهب رحمه الله يخطب في شهر في شهر رمضان ستين حظمة ما منها شيء إلا في الصلاة وهذا من المؤمنين عثمان بن عثمان رضي الله عنها يختم القرآن في ربعة من صلاته وهو يقول وهو يقول لو قفت قلوبنا لو قفت قلوبنا ما شمعت من كذب أبنا فركمه نظر جميعا وربيت أوادي وربي عنهم في هذا فالأعمال العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنفسون ودعنا المسلم أن التذكر في القرآن طريقة من طارق الإسلام وشعيرة من شعاته وماجه من مواجهاته وبدونه أي بدون التذكر لا يتمون إمانه ولا يتحقق إسلامه كتاباً أن ينزدناه لنه مباعق ليتذكروا آياته ويتذكروا لذلك أفلا يتدفرون المرآن أم على قلوب أخبالها أفلا يتدفرون المرآن ولو كان من بأي مداد لوجدوا فيه في التلافة كثيرا وعلينا أن يجعل الله ألا نجعل مشارك الدنيا تصرفنا عن تلافة المرآن وتعلمني وتذكره وانعلم به وعلينا أن لا نتعونك أهل احتفال الذين وصروا الله بقوله جدر على إن من الذين لا يشهون الذوالين ثمنا قليلا and التي يسمونها بكية ولكنها بذلت رقودنا وعفور أبنائنا فهم يقضون الدرة كله إلى آذان طرح في هذه الدعبة التي تحب الحسنات وتبير الأوقات التي يشكلون عنها كما جاء في الحديد لم يزور قدمها القران فنسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من اهل القران الذين اهل القران وخاصته ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعل ابنائنا كذلك وان يوفقهم في سائر ما جاء في الوارد وان يلبس او ان يلبس في سوالب اللهم اننا عبد من عبيدك بل و امائك نواصيها هذه ما فينا حكم عبد الجنه مرارك. نسكب الله ما كل اسم سميت به نفسك او انزلته في كتاب او علمت به احد من خلقك او اجتدرته في علم الغيب عندك أن تجعلنا ترى من العظيم ربيع عظيم عظيم قلوبنا ونرى صدورنا وجلاء هممنا وجلاء احزاننا وبلاء هممنا وهممنا اللهم لا لا تنبت إلا رفعته ولا تربت إلا نفسته ولا ضائق إلا ترجته ولا مريق إلا شاشيته ولا بيتك إلا رحمته ولا دينة إلا قبرته ولا ضوالا إلا هدكته ولا مبتلا إلا عابيته اللهم اهدنا الله, الله مهدنا وهدنا واجعلنا سببنا من اهتداء اللهم اقسمنا من خشجك ما تكون به بيننا وبيننا ومن طاعتك ما تبدغن به جمتك ومن الذين لا تهوفر به علينا مصاصف الدنيا ومتعنا الله ومع بأصمعنا وأبصارنا وقواتنا أردنا أحياننا واجهده الوائد كبيرنا واجهد فأرنا على من غرغنا وانصرنا على مهاذانا اللهم لا تجعل ولا تجعل الدنيا أكبر ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا اللهم اصرف عنا الذين يفتنوا عشرتنا واصرف غتنا واولاك ذنوبنا اللهم واسقوا الظامه الصامئه التي تعشره من الذل وتعينهم عليه اللهم احفظ والدينا اللهم احفظ والدينا وارحمهم كما ربونا في الصغار اللهم وسد مشارينا ورمانا واستر من كان قد ظلما عليها اللهم صلي today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 ان اني استطاع ان يتقدم لا يوجد لهم مكان ان قدم قدم تشور قدم قدم السوصو اما قدم الله تعالى Allah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 عليهم بمصيح إلا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 mm <laughs> yeah